They awesome. are <laughs> الله والحمد لله فالصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم اللهم صل على محمد وعلى آله محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آله إبراهيم وبارك على محمد وعلى آله محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آله إبراهيم إنك حمد مجيد وبعد اليوم نشفع بإذن عن تبارك تعالى وتوفيقه في سورة الحج وصورة الحج مكية وبعضها مدني آيتها 78 آية بداية ما المقصود أو ما مقصد هذه الصورة بتكلم عن إيه مقصد الصورة تركز على قضية التعظيم والاستسلام لله تركز على قضية التعظيم والاستسلام لله من خلال عرض مشاهد العظمة والقدر الإلهي من خلال عرض مشاهد العظمة والقدر الإلهي ولذلك افتتحت بالتخويف وتضمنت سجدتين افتتحت بالتخويف وتضمنت السجدتي وقال القرطبي عن غزنوي أنه قال سورة الحج من أعاجيب سور القرآن نزلت ليلة ونهارة سفرا وحضرا مكيا ومدنية وسلميا وحربية ناسخا ومنسوخا محكما ومتشابه يعني شعلا من أعجيب سور القرآن ورغوة المذي وصحان عمران بن حسين رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لما نزلت يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم إلى قوله الشديد قال أنزلت عليه في سفر فقال أتدرون أي يوم هذا أو أي يوم ذلك قالوا الله ورسوله أعلم قال ذاك يوم يقول الله لآدم ابعث بعث النار قال يا رب وما بعث النار قال تسعمائة وتسعة وتسعون إلى النار وواحد إلى الجنة قال فأنشأ المسلمون يبكون فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قاربوا وسددوا فإن لم تكن نبوة قط فإنه لم تكن نبوة قط إلا كان بين يديها جاهلية قال فيأخذ العدد من الجاهلية ان تمت وإلا آخذ من المنافقين وما مثلكم والأمم إلا كمثل الرقمة في زراع الداب أو كالشامة في جنب البعيد ثم قال إني لأرجو أن تكونوا ربع أهل الجنة فكبروا ثم قال إني لأرجو أن تكونوا ثلثة أهل الجنة فكبروا ثم قال لا لأرجو أن تكونوا نصف أهل الجنة فكبروا قال لا أدري قال الثلثين أم لا أما قولي تبارك وتعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم يا أيها الناس اتقوا ربكم بما تكون التقوى بامتثار الأمر والكف على النهي أو الزجر عن النهي إنما يصاحب القيامة من زلزلة الأرض غيرها من الأهوال أمر عظيم يلتق مثل هذا اليوم فيجب الاستعداد له بالعمل بما يرضي الله يوم تشاهدونها كيف هذا اليوم تغفل كل مرضعة عن رضيعها وتسقط كل صاحبة حمل حملها قل ذات حمل أي صاحبة حمل حملها من أي شيء من شدة الخوف وترى الناس سكار أي غياب عقولهم مثل السكار من شرب الخمر وما هم بسكار أي لا ليس الحل التي بهم من شرب خمر ولكن عذاب الله شديد فقد افقدهم عقولهم ولما ذكر الله ما يصاحب قيام الساعه من اهوال رد على الذين ينكرون القيامه والبعث فقال ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا غير علم ويتبع كل شيطان مريض من الناس من يخاصم في قدرة الله في قدرة الله على البعث يجادل دون عن يستند إليه ويتبع أي في اعتقاده وقوله كل شيطان مريد أي كل متمرد كل متمرد على ربه من الشياطين ومن أئمة الضلال كتب عليه أنه من تولاه فأنه يضله ويهديه إلى أعذاب السعير كتب على من على ذلك المتمرد من شياطن الإنس والجن أن من اتبعه وصدق به فأنه يضله أي يضله عن طريق الحق ويهديه إلى عذاب السعير أن يسوقه إلى عذاب النار بما يقوده إليه من الكفر والمعصر يا أيها الناس إن كنتم من البعث إن كان لديكم شك في قدرة الله على البعث بعد الموت فتأملوا في خلقكم فإن خلقناكم من ترام فقد خلقنا أباكم آدم من تراب ثم من نطفة أي ثم خلقنا ذريته من نطفة أي من مني يمنى يقدفه الرجل في رحم المرأة ثم من علقة أي ثم يتحول المني علقة دما جامدا ثم من مضغة مخلقة وغير وغير مخلقة أي يتحول هذا الدم الجامد إلى قطعة لحم ثم تتحول قطعة اللحم إلى إما إلى تخليق أي خلق سوي يبقى في الرحم حتى يخرج مولودا حيا وإما خلق غير سوي يسقطه الرحل يبقى متى يكون تكوين الخلق يكون بعد مرحلة أو في مرحلة المضغة عندما يتحول الدم الجامد إلى قطعة لح ويكون فيها التخليق هذا التخليق إما يكون تخليق سوي مضغط مخلقة أو غير مخلقة فلا تكون خلقا سويا فإذا كانت خلقا سويا تبقى في الرحم حتى يخرج حيا وإن كانت غير ذلك يسقطه يسقطه, يسقطه الرحم يحمسه من السقط ثم نقر في الأرحام أي يمكث تمكث يمكث هذا التخليق في الرحم ما نشاء إلى أجل مسمى أي أجل قدره الله عز وجل فيخلقه أطوارا لنبين لكم أي لنبين لكم قدرتنا قدرتنا بخلقكم أطوارا ونبين نثبت في الأرحام ما نشاء من الأجنة حتى يولد في أجر محدود وهو تسعة أشهر ثم نخرجكم من بطون أمهاتكم أطفالا ثم لتصلوا إلى كمال القوة والعقل ومنكم من يموت خالك ومنكم من يعيش حتى يبلغ سن الهرم حتى تضعف القوة ويطأ في العقل حتى يصير أسوأ حالة من الصبي فيرد إلى أرض العمر. لا يعلم شيئا مما كان يعلم لكي لا يعلم من بعد علم شيئا وترى الأرض هامدة أيابسة ميتة لا نبات فيها فإذا أنزلنا عليها الماء تزت وربت إذا أزلنا عليها ماء المطر اهتزت وربت ارتفعت وتفتحت من النبات وارتفعت بسبب نموي هذا النبات وربت جاي من ربوة اللي هو العلو والارتفاع اهتزت أي انتفخت وتفتحت وارتفعت أي ربعت. لماذا؟ لأن النبات حينما ينمو يأخذ بعض من الطربة معه وارتفعت بسبب نبوه النبات وأنبتت أي أخرجت من كل زوج بهيك أي من كل صنف من النبات جميل المنظر سبحانه وتعالى نستفيد من هذه الايات وجود الاستعداد ليوم القيامة بإيه؟ بالتقو لزادي التقوى لأنه قال يا أيها الناس اتقوا ربك لماذا؟ ان جرزة الساعة شيء ماضي ثبوت الحنان للأمهات لا سيما في حالة الإرضاء لا سيما في حالة الإرضاء جيم نين ثبوت الحنان للأمهات يوم ترونها تذهل كل يعني لدرجة تشوف حنو, حنو الأم فالله جل أتى بشيء عظيم مما يرون من عظم الأهوال يتخلى عن العظيم الذي عنده تمام يوم ترونها تذهل كل مرضعه إلا مش حد يتصور تمام عما أرضعه أي تغفل عن رضعه بصعب جدا تمام ولكن من هول يوم القيامة تذهل أي تغفل عنه الظهول هو الغفلة تمام وحينما تغفل عنه يمكن أن تلقي إنسان لما بيغفل ساعات مش عارف إذا بيحصل بس الغفلة ذات نفسها الظهول ده شيء يعني لشيء عظيم أمامه تمام فتأشد من, الإيه؟ من الإلقاء وما بعد الذهول يحدث أشياء فهم شخص عالم لوجود الغفل أيضا مما استفاد شدة أهوال يوم القيام ما يدل عليه من أوضاع الناس وأحوال الناس مع المرتعة ومع ذات, ذات الحملة وأحوال الناس من هيئاتهم السكرة أيضا نستفيد أن منكر البعث لا يستند إلى حجة لأن الله قال بغير علم بغير مستند علم أيضا التدرج في الخلق سنة إلهية التدرج في الخلق سنة إلهية أيضا دلالة الخلق الأول على إمكان البعث إن كنتم في ريب من البعث فإن خلقناكم يعني يستدبل بالخلق الأول على إمكان البعث كنتم شك في قدرة الأجزاء على البعث فإن خلقناكم تمام؟ من تراؤ اللي هو الآدم اللي هو الخلق الأول ظاهرة المطر وما يتبعها من إنبات الأرض دليل ملموس على بعث الأموات يبقى إن ذكرت دليلين على قطل على البعث الخلق الأول من طراب والنبات انبات النبات تمام؟ يبقى ظاهرة المطر وما يتبعها من إنبات الأرض دليل ملموس على بعث الأموال ذلك بأن الله هو الحق وأنه يحيي موتا وأنه على كل شيء قدير وأن الساعة آتية لا ريب فيها وأن الله يبعث من في القبور ذلك أي الذي ذكرناه من بدء الخلق والأقر والأحوال والمراحم كل ذلك يدل على أن الذي خلق هو الحق الذي لا شك فيه بخلاف ما تعبدون من آلهة ومن أصناه ولتؤمنوا أنه يحيي الموت والبعث وأنه على كل شيء قدير أي لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء وأن الساعة آتية أي ولتؤمنوا أن الساعة آتية لا شك في إتيانها وأن الله يبعث الله يبعث من في القبور أي وتؤمنوا أن الله يبعث الموت من قبورهم ليجازيهم على أعمالهم ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير لما ذكى الله الزلال حال الضلال بسبب التقليد في الآية الثلاثة من الناس من يجادل وبين أنهم لا يستندون إلى عقل لا يستندون إلى علم فأيضا من الكفار من مجادل في توحيد الله وفي إرسال الرسل بغير هدى أي بغير مستند من عقل صحيح أو نقل صريح بل مجرد هوا ومن الناس ما يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير خلاص بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير يعني لا عقل ولا هدى ولا كتاب منير أي نص صري ثاني عطفه ليضل عن سبيل الله لو في الدنيا خزي وله ونذيقه يوم القيامة عذاب الحريق ثاني عطفه من الكبر أي لاوي عنقه تكبرا ليصرف الناس عن الإيمان والدخول في دين الله عز وجل ثاني عطفه لماذا ليضل أي يصرف الناس ليضلهم عن سبيل الله له في الدنيا أي هذا الذي وصفه ذلك الذي يلوى عن قوتك ويصرف الناس عن دين الله تبارك وتعالى له ذله في الدنيا بما يلحقه من عقاب ونذيقه في الآخرة عذاب النار النار المحرقة أنه قال عذاب الحرق ذلك بما قدمت يداك وأن الله ليس بظلام من العبيد أي يقال لهذا الصنف المتكبر المتعجرف ذلك العذاب الذي تذوقه بسبب ما اكتسبته من الكفل والمعاصر ذلك بما قدمت يداك وأن الله ليس بظلام العبيد أن الله لا يعذب أحدا من خلقه إلا بذنب ومن الناس من يعبد الله على حرف فإن أصابه خير اطمأن به وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة ذلك هو الخسران مبين أي من الناس من حالهم اضطرق يعبد الله على حرف على شك ودايما اللي بيمسك العصائب مضطر دايما ايه حاله مش ايه متزابسب تمام فهذا حاله مضطرب في شك فإن أصبه خير سواء كان هذا الخير صحة غنى أي عرض من أعراض الدنيا استمر على إيمانه وعبادته لربه وإن أصابته فتنة ابتلاء مرض فقر انقلم تشاءم تشاءم من هذا الدين وارتد عنه خسر دنيا فلن يزيده كفره لن يزيده حظا في الدنيا لم يكتب له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 ولا بئس العشير يقول هذا المضطرب أنه يعبد من دون الله يدعو من دونه أي يعبد ما لا يضره وما لا ينفعه هذه الأصنام لا تضر إن عصاها ولا تنفعه إن أطاعها ذلك الدعاء أي للأصنام التي لا تضر ولا تنفع هو الضلال البعيد عن الحق يدعو لمن ضره, ضره أقرب من نفعه يدعو هذا الكافر الذي يعمل الأصنام من ضرره محقق أقرب من نفعه المفقود ساء هذا المعبود الذي ضره أقرأ من نفع لبئس المولى أي لبئس ساء ناصرا لمن يستنصره ولبئس العشير أي ساء صاحبا لمن يصاحب ما ينفعش وده من الخصائص الأموهية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 الأنهار. إن الله يفعل ما يريد من رحمة من, رحمة من يرحمه وعقاب من يعاقبه لا مكره له سبحانه من كان يظن أن ينصره الله في الدنيا والآخرة فليمدد بسبب إلى السماء ثم ليقطع فلينظر هل يذبن كيده ما يغض من كان يظن أن الله لا ينصر نبيه في الدنيا والآخرة فليمدد بسبب أي بحبل إلى السماء تمام بينه بين السماء ثم ليخلق نفسه ثم ليقطع نفسه من الأرض ثم لينظر هل يذهبن ذلك ما يجد في نفسه من الغيظ فالله ناصر النبي شاء المعاند أم أبى فده في نوع من الإطمئنان للمؤمنين والغيظ والحنق على الأيه من الكافرين من الفوائد أن الكبر خلق يمنع من التوفيق للحق الكبر خلق يمنع من التوفيق للحق وصدق رسول الله ماذا قال في الكبر بطر الحق يعني بطر الحق رد الحق يبقى يوفق تمام. بطر الحق وغمط الناس اثنين من عدل الله أنه لا يعاقب إلا على ذا إن الله ليس بظلام للعبيد نعم الإيمان والعمل الصالح سبب دخول الجنة إن الله يدخل الذين أمنوا عن صليحة جنة الله ناصر نبيه ودينه ولو كره الكافرون من كان يظن أن لا ينصره الله في الدنيا والآخرة فليمدد بسبب إلى السماء ثم ليقطع إن الله ناصر نبيه في الدنيا والآخرة ولو كره الكافرون وكذلك أنزلناه آيات بينات، وأن الله يهدي من يريد، أي وكما بينا لكم الحجز الواضحة على البعث، أنزلنا على محمد صلى الله عليه وسلم القرآن آيات بينات، أي واضحات، وأن الله يهدي من يريد أن يوفق بفضله من يشاء لسبيل الهداية والرشاد، إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئين والنصارى والمجوس والذين أشرحوا إن الله يفصل بينهم يوم القيامة إن الله على كل شيء شهيد إن, إن الذين آمنوا بالله وهم المؤمنون من هذه الأمة واليهود والصابئين طائفة من أتباع بعض الأنبياء لا كان مصطلح في الجاهليه يقال لمن ايه ترك دين غير دين لكن الصابئه كان مصطلح علمي كانت طائفه تتبع بعض الاجرام الكبير احزاب وقيل قيل من تعريف الصابئه كما يقول اخوك ان هو عبر النجوم والكواكب وغيره تمام ولكن واضح من الايه تمام لما شملكم الغنم فلم يحرم عليكم منها حالمين ولا تحيرات ولا سائبة ولا واصلات فلم يحرم منها الا ما تجدتم في القران من البيت والدم وماهن به لغيره فابتعدوا عن هذه الاناده القذر من الاوثان وابتعدوا عن كذب وشهاده السطر. نستفيد من تلك الآيات خلو الجنة من المناغصات القولية والفعلية لأنه قل يهدو إلى الطيب ما فيش حكة تنين اثنين حرمة البيت الحرام تقتضي الاحتياط من المعاصي فيه أكثر من غيره حرمة البيت الحرام تقتضي الاحتيار من المعاصي فيه أكثر من غيره وما يلد فيه بالحادم بظلم نذقه من عذاب أليم وجوب تطهير بيوت الله من النجاسات المعنوية والحسية وطهر بيتها للطائفين والقائمين والركع السجود بيت الله مأوى أفئدة المؤمنين في كل زمان ومكان مأوى أفئدة المؤمنين في كل, زم في كل زمان ومكان يأتوك رجالا وعلى كل الضامن يأتيهنا من كل فج عميق الخامسة منافع الحج عائدة إلى الناس سواء الدنيوية أو الأخروية قال تعالى ليشهدوا منافع لهم السادسة شكر النعم يقتضي العطف على الضعفاء شكر النعم يقتضي العطف على الضعفاء قال فاكلوا منها وأطعموا البائس الفقير السابعه وجوب تطهير القلوب من العقائد الفاسده وتطهير الالسنه من الكذب وجوب تطهير القلوب من العقائد الفاسده وتطهير من الكذب فاجتنبوا الرجسه من الاوثان عقائد فاسده واجتنبوا قولة الزور تطهر الالسنه من الكذب حنفاء لله غير مشركين به ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان صحيق ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب لكم فيها منافع إلى أجل مسمى ثم محلها إلى البيت العتيق يقول اجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الذر حنفاء لله أي اجتنبوا ذلك مائلين عن كل دين سوى دين الإسلام سوى دين الإسلام الذي ارتضاه الله دين غير مشركين به في العبادة ومن يشرك بالله فكأنما خر سقط من السماء فإما أن تخطفه الطير لحمه وعظمه أو تهو به الريح أي تقذفه الريح في مكان سحيق بعيد ولعيذ بالله ذلك ومن يعظم شعائر الله أي ما أمر الله به من التوحيد والإخلاص واجتناب الأوثان واجتناب قول الزرق ويعظم معالم الدين ومنها الهدي والمناسك وغيرها فإنها من تقوى القلوب أي من يعظم ذلك لدد على تقوى الحاصلة في قلبه لكم فيها منافع أي لكم في الهدايا في الهدي يعني الهدايا التي تنحرنها بالبيت منافع منافع فيها الركوب قبل الذبح والصوف والنسل والنبن إلى أجل محدد إلى أجل محدد وقت ذبحه تغضي حالة ذات إلى وقت ذبحه فتزبح هناك قرب الله تبارك وتعالى اللي أعتقى هذا البيت من تصلت الجبابرة ولكل أمة جعلنا من سكن أي كل أمة ماضية قبلكم جعلنا منسكا أي نسكا لإراقة الدماء قربانا لله ليذكروا اسم الله أي رجاء أن يذكروا اسم الله على ما يذبحونه من تلك القرابين عند الذق يذكروا اسم الله شكرا لله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام أي من الإبل والبقر والغنام فإلهكم إله واحد أي معبودكم بحق هو الله أيها الناس معبود واحد لا شريك له فله أسلم فله أسلم وحده إنقادوا له وحده أذعموا له بالطاعة وحده وبشر المخبتين أي وأخبر يا رسول الله المخبتين أي الخاشعين المخلصين بما يسرهم لأن البشر تكون فيما يسر فيما يسر من هم المخبتين الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم إذ الخوف من الله عز وجل عند ذكره إذا ذكر الله خافوا الله خافوا مقامه وخافوا عقابه ذلك من خاف مقامه وخاف وعيد فابتعدوا عن مخالفة أمره الذين ذكر الله وجلت قلهم والصابرين على ما أصابهم أي صبروا إذا أصابهم البلاء والمقيمين الصلاة أي أدوا الصلاة تامة كاملة ومما رزقناهم ينفقون أي ينفقون في وجوه البر مما رزقهم الله والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خيص البدن أي الجمل الذي يهدى إلى البيت جعلناه من شعائر الله أي شعائر الدين ومن علامات الدين الظاهرة لكم فيها خير لكم فيها منافع دنيوية ودينية فقولوا بسم الله عند نحرها بعد أن تصف قائمة وقد عقلت إحدى يديها حتى لا تشرد ولا تجري يقول والبدنا جعلنا لكم من شعائر الله لكم فيها خير فاذكروا اسم الله عليها صواف أي يقولوا بسم الله إذا كانت إيه صافة قوائمها لأن الليل الجمل ينحر قائما صواف تمام؟ معقولة إحدى قدميه أو أحد يديه حتى لا تشمل فإذا واجبت أي سقطت بعد النح واجبت جنوبها أي سقطت على, إيه على, على جنبها فكلوا أيها المهدون إلى ذبح منها وأطعم أي وأعطوا منها القانع والمعتر أي القانع أي الفقير الذي يتعفف عن السؤال تمام والمعتر أي الفقير الذي يتعرض ليعطى منها تمام كما ذللناها لكم كذلك سخرناها لكم أي كما ذللناها لكم لتحملكم وتركبوها فاجعلها ذلولا لكم فانقادت إلى حيث تنحرونها تقربا لله فاشكروا الله على نعمه وعلى نعمة تدليلها لكم الباس الفقير عام لوشيط الفقر القان والمطر نوع من انواع الايه الفقاره فالقانع هو ايه الفقير الذي يتعفن السواد يعني عنده نوع من القناعه كده ما بيجيش المطر المعطر اللي هو بيتعرض للايه فدي نوع ولكلهم فقراء لَنْ يَنَالَ اللَّهَا لُحُومُهَا وَلَدِمُهَا وَلَكِ يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنْكُمْ كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم وبشر المحسنين أي لن يصل إلى الله لحوم ما تقدمونه من هدايا ولدماء لن ينال الله أي لن ينال الله. أي لن تصل اللحوم الله تمام لن يصل إلى الله لحوم ما تقدم نهم هدايا ولا دماء ولن ترفع إليه لكن يرفع إليه تقواك ولك يناله التقوى منك أن يصل التقوى إلى الله عز وجل بأن تخلص الله عز وجل وتنفثل أمرا كذلك سخرها لكم أي ذللها لكم لتكبروا الله شاكرين إياه على ما وفقكم له من الحق وبشر المحسنين أي وأخبر المحسنين في عبادتهم بما يصرهم إن الله يدافع عن الذين أمنوا إن الله لا يحب كل خوان كفور إن الله يدافع عن الذين أمنوا أي من شر أعدائه إن الله لا يحب كل خوان أي للأمانة كفور أي تحود لنعم الله عز وجل الفواد من هذه الآيات الأول ضرب المثل لتقريب الصور المعنوية بجعلها في ثوب حسي مقصد تربوي عظيم ضرب المثل لتقريب الصور المعنوية بجعلها في ثوب حسي مقصد تربوي عظيم ايه المثل لو ايه لما قال الذين اشركوا بالله ضربوا ايه بمثل ايه ماء مد تمام الله خير. الثانية تعظيم شعائر الدين نابع من تقوى القلوب اللي عنده تعظيم لكل حاجة ما تبصش بقى ان ده صغير وده كبير لا ادم امر به الله وامر به الرسول. انت بتعظمه ومن شأن التعظيم ان تفعل به تكون اول مبادرين به الناس يقول لك يا عم ده دا كأنه انت يعني ترى أن هذا الأمر الذي يكون من الله أو من رسوله سلم سواء كان شيئا واجبا أو كان مستحبا أو كان من الأشياء التي تقرب الله عز وجل أو من نوافق القول أو ذلك لا تحتم به ولا تباله دا يبين أن هناك قدح في التعاصل الثالث المنتفع بالطاعة هو العبد المنتفع بالطاعة هو العبد الرابع فض الطواضع مبشر المخبتين الخامس الهدي من شعائر الله الهدي من شعائر الله السادس إطعام الفقير المتعفف والسائل اللي هو يعني مقصد من مقاصد تشريع الهدية إطعام الفقير المتعفف وهو القانع والسائل сот dovالقع وهو مقصد من مقاصد تشريع الهدية السابع قبول الأعمال منوط بالإخلاص لا ينال الله لحوموها ولا دماؤه ولكن يناله التقوى منه فقبول الأعمال منوط بالإخلاص الثامن الإحسان سبب السعادة وبشر المحسنين البشر يتدم ليه لإحسانهم التاسع ايمان سبب لدفاع الله عن العبد ورعايته له الايمان سبب لدفاع الله عن العبد ورعايته له اذن للذين يقاتلون بانهم ظلم وان الله على نصرهم لقدير لما بينا الله عز وجل أنه يدافع عن المؤمنين فاطمأنت نفوسهم أذن لهم في قتال الكفار فقال أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدر لي مرحاة الإذن في الجهات فأذن الله المؤمن الذين يقاتلون المشركون بالقتال لما وقع عليهم من ظلم أعدائهم له وإن الله على نصر المؤمنين على عدوهم دون قتال لقدير لكن حكمته قضت أن يختبر المؤمنين بقتال الكافر وبين أسبابه أنهم ظلموا وأنهم أخرجوا من ديارهم الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقول ربنا الله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 ولولا ما شرعه الله للأنبياء وللمؤمنين من قتال أعدائهم لاعتدوا على مواطن العبادة وهدموا الصوامع الرهبان وكنائس النصارى ومعابد اليهود ومساجد المسلمين لله عز وجل الذين يذكرون الله فيه كثيرا ولينصرنا الله من ينصر دينه ورسوله إن الله لقوي على نصر من ينصر دينه وعزيز لا يغالبه أحد ولا يمتنع منه أحد سبحانه وتعالى الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور هؤلاء الموعدون بالنصر من الذين إن في الأرض بالنصر على أعدائهم هل هذه غايتهم لا ولكن التمكين وسيلة لإقامة دين الدين الله تبارك وتعالى قال الذين إن مكناهم في الأرض ماذا أقاموا الصلاة يبقى التمكين وسيلة لإقامة ظهور شرع الله عز وجل أقاموا الصلاة على أكمل وجه وآتوا الزكاة أي أعطوا أموالهم وأمروا بالمعروف أي بما أمر به الشرع ونهوا عن المنكر أي بما نهى عنه الشرع ولله عاقبة الأمور أي ولله مرجع الأمور في الثواب عليها وفي العقابة از مرحله, مرحلة الجاد اول تمام ده الايه الصف والايه والعف والثاني الاذن تمام اه الإذن في الكتاب وبعد كده الجاد اللي هو الايه التفوجت فطبعا انت بتسعى عشان جت الطلب يعني اللي في كرري رقت يعني <تصفيق> لا طبعا هو بسألة فيها أمور كثيرة بس ليس مع ذلك نحن ننكر جهد الطلب لا فيه جهد الطلب ولكن بإيه ولكن بضوابته يعني الناس اللي مش عايز اللي بتنكر الجهد الطلب لقول لا قولوا فيه جهد الطلب بس اللي فيه إيه فيه ضوابت تمام؟ يعني عشان كل الغزوات ولا كل المعرك اللي حصلت بين النبي وبين الكفار تمام لمجرد ان الواقع يحتم علينا ان احنا كن في ايه, ايه؟ اما عندنا شوكة فاحنا بنقول بس في احنا بنعتدي او بالجهات شرعة للدافع فقط الدافع اي نعم والله ان شاء الله يعني ايه فيه اشياء كثيرة ديكه فيه المسائل الجهاد فان شاء الله اعنا بعض الاشياء ديت ايه خصوصا ان قضايا معينة اللي هي منتصلة بالواقع ان شاء الله نحاول ان احنا ايه نبقى نفصل فيها شوية وطبعا انتو يمكن اكتركم حضر محاضطة الجهاد او زكاد بقى للا احمد الشحاد او كان شعب من المشحاد او غيره فإن شاء الله المسائل ديت إن شاء الله ممكن نفصلها في الأمور القديمة تمام؟ أنا شاف إن أنتو عندوكو نوع إيه؟ يعني يعني مش عارف يا خايفين يا خايفين <تصفيق> إن شاء الله أنا يعني زي ما إحنا قلنا احنا قلنا إحنا من عادتنا إن إحنا بدأت بلازل اسئلة. فما تطلبوش مننا أكتر من أسئلة عشان إنت لو طلبت أكتر من أسئلة حايف الامتحان صعب انت الاسئله وحلها وجي من الايه الامتحان ما بيجيش مره الايه تمام ماشي الاسئله والله موجوده بس انا مكتشف معايا اصك <تص uncovered> واحد يعني فالشلاق جاب بتاع الاخ عمرو هجيبها لك وفاتها رمضان شاء الله يا عمرو انا اتصل بيك بتاخد الايه على الايه على من اول صفحه مريم لحد الحج بلاش انت مرتب الكتاب خلاص الحاجات اللي بقولها هي نفس اللي موجود في الكتاب تقريبا لا مش فكاته مفيش مشكلة تمام الحاجات انت بتكتبها والحاجات اللي بقولها تقريبا موجودة كلها في الكتاب فق انت ملتزم بالكتاب اولا اخيرا بس بحاول ان ايه الكتاب عشان نطول شوية بحاول نختصره ماشي اقول لكم الاجابة ولا اقول لكم الاسئلة لا انا كده كده بعملها يعني موجودة عندي كل الاسئلة موجودة عندي من اول لا انا عبدالكو عبدالرمضان ان شاء الله يعني خلالي يومني ان شاء الله يكون انتهى ياما ان نزلها على الموقع ياما انتهى الاخ عمر ان شاء الله لاتفعها سأخلص <تصفيق> الحاج وأجب لكم الأسئلة إن شاء الله أرشب